يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا تداين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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل, فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أَو تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 فَاضِرَةٌ تُديرونها بينكم تُديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يظلم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 فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذين ائتمنوا امانته وليتق الله ربهم ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانهอาثم قلبه والله بما تعملون عليم الله الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض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 الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السسلاموعكم ورحمة الله السسلامليكم ورحمة الله الله أك الله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 ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أنو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع النَّاسِ ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Allah, Allah! akbar allah akbar Marriage or divorce? What is Islamic ruling? Nika. Solution or problem? Heaven or hell? Uh, there is a misconception.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 देख अर्धांगिनी नांगी रविवार सकाल साढ़े नीचे मुहम्मद सलहु अब्दुल्लाह इबने अब्बास हाथी सं हजार चारे चूड़ान बार्ता महा, भिश्यर, महा भिश्यर।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 शाई अब्दुर रहमान मदानी सान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والفرس ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله الله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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> السلامكم ورحمة الله السلام عكم ورحمة الله اللهك الله, أكبر. الله أكبر.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 غير حقي ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصر حميدا ربنا ولك الحمد الله كنت.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 অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতমুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আলপুরানি এসব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন কৃষ বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আলপুরানের অতীয় পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন জীবনযাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের সাড়ে ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আন্তরিক বার্তা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 नबी मुहम्मद सल्लम जन्म ग्रहण करें